يؤانسني ذكر الحبيب بخلوتي, بخلوتي ويطرد عني في التباعد وحشتي ويطرد عني في التباعد وحشتي وما en لغير الدمع عين وانما اذا فاض من عيني de زفرتي وقد رق جسمي من اليم بعدهم وغيرت الاشواق وصفي وصورتي فيا هل ترى بعد التقاطع والنواق يمتعني دهري بوصل احبتي يومى دهري بوصل احبتي